يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 نسال الله في عليائها ان يعلمنا ما ينفعنا, ينفعنا نتعلم ممن يتعلم ليتعبد وينشئ ذلك بين الناس ونسال الله في عليائه ان يثبت لنا هذا الخير ما حيينا ابدا الله في عليائه ان يلهمنا واياكم الاخلاص قال سفيان بن تعلمنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله وقد قال الامام الثوري وهذا كلام الإمام الشفعي هذا العلم شريف فمن طلب به الدنيا أخذها ومن طلب به الآخرة أخذها ولذلك لما دخل يحيى بن أكثم على امير المؤمنين هارون الرشيد فسأله وقال يا يحيى أتعلم أحدا أو قال من أشرف الناس يا يحيى قال أنت أمير المؤمنين أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت خليفة المسلمين قال لا بل أشرف الناس على الاطلاق رجل قام فعقد مجلس التحديث فحدث وقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ربط اسمه رجل ربط اسمه باسم نبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين والخلفاء يعني هو تعبيرات عابرة أو بعض السطورة تكتب في حق الخلفاء أما العلماء فقد ستروا وجعل الله لهم ستروا أسماءهم بحروف من ذهب وقد جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين اللهم أتم علينا النعمة يا رب العالمين إنما العلماء هم ورث الأنبياء وإن الأنبياء لم يريث درهاما ولا دينارة ولكن ورثوا العلم فمن أخذه وأخذ بحظ وافر أيضا ما زلنا مع أصول الفقه وأدلة الأدلة الأبوية في القواعد الأصولية وهذا العلم كما أقول هو من أشرف العلوم أو من أخطر العلوم أو من أعظم العلوم خطرا وقدراً, وقدرا فإن كل العلوم ترجع إلى هذا العلم علم أصول الفقه حتى اللغة يعني هناك جزئية عظيمة للدم إن أبواب اللغة تكمن في هذا العلم لذلك انا أقول دائما من علوم الآلة من يكتفي منها المر ولذلك الإمام أحمد كان ينكر جدا على من يتبحر في اللغة إذا استقام لسانك وانضبط عندك آلات وقواعد وضوابة الفهم فانتهى الأمر وكذلك المصطلح ممكن للإنسان أن يدرسه وحده لأن, لأن عمدة عمدة المصطلح عمدة عتقان الحديث في أبواب العلل ده الحق يعني أبواب الإسناد هو أبواب العلل وأبواب معرفة الراوي في الجرح والتعديل وكيفية ترجيح الاختلاف بين العلماء في توثيق راوي أو تجريح راوي هذا هو علم الحديث الحق في هذا الباب باقي العلوم يمكن للإنسان أن يدرس وحده وإن كنت أقول الصحف لا تأخذ منه علما الذي لم يدرس على شيخ فهذا ضعه على جانبك لن تأخذ منه علما بحلم الأحوال ونحن في ساحة الاكثر من المتصدرين يعني لم يدرس حتى كتابا كاملا على شيخ يتقن هذا الكتاب بمسائله وداخله واسس واصوله واسسه او يدرس اسسه فانه لم يدرس ذلك ولم يتقن ذلك على عالم وهذه هي كما قلنا الطمه الكبرى التي نعيش بها في هذا الزمان يطلب العلم عند الاصاغر والاصاغر ليس اصاغر سنا ولكن اما كما قال ابن المبارك الاصاغر المقصود بهم اهل البدع او الذين لم يدرسوا ولم يدخل العلم لا لا رسوخ لهم في العلم وهؤلاء للناس. مثلا أنا أقول في علوم الآلة يمكن إنساننا أن يستغني ممكن يسمع عشرطة طيب لكن أصول الفقه لا دكاتلة الأصول تحتاج إلى من يعلمها كيفية تطبيق علم أصول الفقه وما زلنا مع المنهج التطبيقي لأصول الفقه في أدلة الأدلة الأدلة القواعد الأصولية من السنة ما هي النبوية ما زلنا في الدليل الثاني لأن أدلة الأحكام عندنا أربعة متفق عليها من أدلة الاحكام كتاب، سنة، إجماع، ها قياس هذا متفق عليه خلا ابن حزم دعك من الظاهرية الآن يقولون القياس فهذا متفق هذه الأدلة المتفق عليه ما زلنا في الدليل الثاني ودليل السنة والقواعد التي يعني نحاول أن ندرسها في الكلام على الدليل الثاني لهل القاعدة التي تليها القاعدة احنا وصلنا بعد المائة بعشر قواعد القاعدة هل تقبل رواية الفاسق او المبتدع المتأول هل تقبل رواية المبتدع المتأول طبعا هو الجمهور يرونها بقبول رواية المبتدع كما سنبين هذه المسألة مسألة نفيسة ومسألة مهمة جدا لا سيما وأن جمهور المعاصرين والمتأخرين قد غالطوا على المتقدمين في هذه في هذا الباب في بعض, بعض الغلط فأقول العلماء يحتاجون بقبور رواية المبتدع بحديث نحن نحكم الظاهر نحن نحكم بالظاهر والسرائر على الله هذا حديث لم يصح هذا الحديث عند لم يصح عند علماء الحديث المحققين ولكن عندنا ما يغنينا من أحاديث إما صحيحة وإما الأحاديث أيضا الأحاديث الظاهرة الموقوفة على الصحابة فقوله انسلم عندما جاء العربيه وقال ش... رايت الهلال فقال انسلم تشهد الله لا اله الا الله قال نعم قال تشهد رسول الله قال نعم فامر انسلم بصيام الناس هذا يمكن ان استدل يستانز به واما الاصل بذلك هو الحديث الموقوف عن عمر المخطاب رضي الله عنه قال ايها الناس من اظهر نعاملكم بالظاهر إن نعامل الناس بالظاهر فمن اظهر لنا خيرا عاملناه بظاهره وسرته على الله ومن اظهر لنا شرا عاملناه بشره وسريرته على الله جل ويعل والحق ان اقول الوجود هنا بالنسبه للمساله المبتدع فاننا نرى أن كثير من من العلماء المحققين لم يطرحوا حديث المبتدع وانا لما كنت مع جيفري عليه من الله ما يستحق يعني قال لي كلمه انا يعني حاولت قد امكن ان انا امررها وأسكت لكن الحق كان معه فيها قال لو قلت بانك لا تاخذ اي من المبتدع ستطرح أغلب السنه وهذا صحيح هذا صحيح كثير من المحققين المتقنين الحفاظ فيهم ما فيه من البدع في ما في من البدعه ويغفر الله لهم لكن نحن نحكم بالنسبه بالغالب لانهم كانوا من الصدق بمكانهم ومن التقى بمكان ومن العباده بمكانهم ومن الاتقان بمكانهم ومن الحفظ بمكان. لكن سبحان الله العصمه لا تكون إلا من الله جل في وقد يزل الكبير وقد يزل النبيل نعم لكن نحن نقص الناس بالغالب اذا وقع فيها وتغمر في بحر الحسنات فحيا هلا واهلا وسهلا قد قال النبي صلى الله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وانا لا اشجع على الاخذ من اهل لا أنا أريد أن اسطر وابين ان هناك ممن قد يعني تلوث ببعض البداع وكان من الفضلاء والnobلاء وكان من الفضلاء والnobلاء ولم يطرح علماؤنا المحققون يعني رواياتهم بحال من الاحوال وإلا لا يعني كما قال ابن الخطان وانتم تعلمون واسد بن الخطاب هذا الثقه الثقه الثبت الصاعقه الحافظ المدقق الذي قال عنه الثوري عندما يعني درسه في الاسناد والمتن قال انا رايت شيطانا من شدة الحفظ الذي كان فيه مسائل القطان يعني مسائل القطان وراجع ابن مهدي في بعض الروات الذين فيهم البدعك القدرية والمعتزلة وهو يقول ان قلت أن نطرح أمثال هؤلاء خاربت الكتب يعني ان قلت نطرح هؤلاء خاربت الكتب وسنبين إن شاء الله القول في مسألة أرواية عن واسقاط ذلك على العصر الذي نحن فيه لأننا نرى يعني صراحة سينا جرارا نزل على بعض المتنطعين الذين قد تصدروا على التجريح والتوثيق أقصد التجريح والتجريح دون علم ودون روية ودون تقوى وكبير القوم كعبد المحسن من العبادز باركة الزمان من أهل مدينة وهو, وهو يعلم الناس بالرسالة العظيمة التي نزلت فيه رفقاً أهل السنة بأهل السنة ليست المسألة هكذا لا يمكن أن نطرح العالم بغلطة أو بغلطتين ولا يمكن أن نطرح العالم الذي اجتهد فأخطأ وهو ما يريده وما, وما يعيشه ظهراً إلا ليعمل على نشي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخطأ قلنا خطأ ويرد عليه لا كرامة للخطأ ولا نأخذ بها لكن لا يمكن أن نطرح الرجل ونطرح معه شريعة الله جل في علا كما سنبين في الواقع الأليم الذي نعيشه بعض المتنطعين بالكثير من السرسرة النسوانية كما نقول ان صح التعبير او السرسرة النسائية يجلسون المجالس لا يجلسون إلا للانتهاك عراض الأخيار من الأعلماء دون روية ودون بينة ودون أدنى أدنى, أدنى دليل على ذلك ان صح فحي هلن أهل وسهن هذا دين وهذا أمر معرف أنه المنكر وهذا حفاظ على الدين لكن هكذا المسألة تترك هكذا هذا ظلم مبين لا يرضاه الله دل في أولاه وتأباه الشريعة الغراء لذلك قد ضبطنا قبل ذلك ونحن نتكلم معكم على علم الجرح والتعديل والصفات والسمات التي لابد أن يتوفر أن تتوفر للعالم الذي يجرح أو يوثق بأنه لابد أن يكون شديد الورع وأن لا الهوى ولا المشحنة ولا حتى لما قالوا كلام الاكرام بعض في بعض يطرح ولذلك احنا لم نسمع لا لا ننشر كلام مثل السخاوي في السيوطي ولا السيوطي في السخاوي ولا حتى ابن الامام مالك في ابن ابي ذئب ولا ابن ابي ذئب في الامام مالك وحتى الثوري تكلم عن مالك وهم يقولون عن مالك يقولون مالك ما مالك ويعني يقول هو قليل الحديث والثوري كان بحرا في الحديث لكن نقول الذي رفع مالك على الثوري مع أن السور له ماذا فقه أيضا هو انتقاء مالك للمشايخ انتقاءه ولذلك مالك كان يتشدد جدا في هذه الرواية وننظر هنا في المذاهب أن أشد ناسي مذهبا هو الإمام مالك في مثل هذه المسائل اولا نقول بنسبة لرواية المبتدع البدعة وبدعتين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة البدعة المكفرة بدعة الجهمية الذين ينكرون الصفات وينكرون الأسماء بل ينكرون الذات الحق أنهم يعبدون عدما هؤلاء لا تقبل منهم رواية بحال من الأحوال لأنهم كفرة في الجملة كفرهم علماءنا فيعني البدعة المكفرة وبدعة الاتحاد والحلول كابن عرب النكر هذا وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون بالأختاب السبعة فهؤلاء لا يمكن أن تأخذ منهم رواية بحال من الأحوال فإذا كانت بدعة مكفرة فقولا واحدا بالإجماع بالاتفاق لا يأخذ منهم رواية لأن العلم اتفقت كلمتهم على عدم الأرض من الكافر ولو تحمل كافرا يؤخذ منه إن أسلم بعد ذلك أبي سفيان كما سيأتي الكلام على ذلك البدعة الثانية البدعة المفسقة البدعة التي لا يخرج صاحبها من دائرة الاسلام البدعه المفسقه البدع الصغرى او البدعه منها صغرى منها كبرى كما قال الامام الذهبي البدعه الصغرى البدعة التي لا يخرج صاحبها من دائرة الاسلام هذه المساله عويصه جدا واختلف فيها العلماء اختلافا عظيم الاختلاف القول الأول الرد مطلقا القول الثاني الراي القبول مطلقا القول الثالث التفصيل الرد مطلقا القبول مطلقا التفصيل أما الرد مطلقا فهذا متصدر لهذا الباب رد كل مبتدع هو الامام مالك امام مالك طه وكرم الباقلاني من اصحاب من اصحاب اصحابه ايضا ردوا روايات المبتدع طبعا وجهه النظر عندهم قوية عظيمه جدا قالوا المبتدع الآن يعني يمكن ان يروج لبدعته ونحن اذا رو... إذا, إذا أخذنا بحديثه وروى الأفاضل عنه فهذا تعظيم وتفخيم لمكانته فان الناس يعني يكون في ذلك افتتان الناس به لان الأفاضل قد رووا عنه هذا الذي قال امام مالك وكلام من الو... من بمكان من القوة بمكان وهذا الكلام قال عنه ابن في المقدمة, في, المقدمة في المقدمة مقدمة علوم الحديث قال وهذا يعني اشد اشد الاقوار في هذا الباب اشد الاقوار واغلط الاقوار والحق بان هذا القول قول وان كان شديدا له وجه وجاه لكن هو رد كل مبتدع لكن لو قلنا المآخذ على هذا لو قلنا بهذا القول الذي قال به الامام مالك برد رواية المبتدع حفاظنا على حديث النبي سالسلم لن نرد هذا الكم الهاء الذي نأخذه من حديث نبي صلى الله عليه وسلم وإلا ما من إسناد إلا وترى, وترى فيه من رجل قد تكل ما فيه في الإرجاء أو في القدر أو في الاعتزال هناك كثير من الرواة كذلك حتى في الصحيحين في البخاري وفي مسلم ولذلك لم يكن أعدى الأقوال أن نقول الرد مطلقا وإلا ديننا دين, ديننا دين الإنصاف وإن كان مبتدعا فإن كان دينا تقير نقيا وإن كان رجلا عابدا لله جلاله ولا حافظا صدوقا في نفسه لا يستحل الكذب كالروافض فإن هذا مثل هذا لا يرد عمت هذا القول الأول قول إمام مالك واشتد فيه وقال بأنه يرد من قال بذلك لأنه تكون شهر له القول الثاني وهو القول بالقبول مطلقا هو قول المحققين اهل العلم وسنضرب الامثله ان الله على مساتي قول المحققين من اهل العلم قالوا قالوا بانه تقبل روايه المبتدع ولو كان داعيه لبدعته ولو كانت رواه داعيه لبدعته يعني هذه المساله ده فيها امعان في القبول قالوا ولو كان داعيه لبدعتها لكنهم يعني اشترطوا شروطا يعني هم قالوا لابد ان يكون ايش صدوقاً في نفسه صالحا عابدا يكون تقيا ورعا ونهم يعلمون انه ابعد الناس على استحلال الكذب وايضا انه يتورع لان يخر من السماء الا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه ضابط وانه ينخ... لا ينخرم حرف من الحروف التي يحفظها بحال من الأحوال فقالوا يقبل مثل هذا يقبل مثل هذا وامثاله ذلك كثيره كما ماينا لكن المنهج هذا من الذي اعتنقه و وانظر واسمع اعتلق من يقول به البخاري هذا جبل الحفظ البخاري يقول بذلك مسلم يقول بذلك امام الائمة من محمد ابن اسحاق ابن خزيمة يقول بذلك صائقة الحفظ يحيى بن سعيد القطان يقول بذلك ابن مهد يقول بذلك كثير من المحققين من علمائنا المتقنين الذين هم من أبرز الناس في هذا الباب يقولون بقبول رواية المبتدعة وعدم ردها بشرط بشرط أن يكون صادقا في نفسه صالحا عبيدا تقيا نقيا أن يكون حافظا لا ينخرم حرف عنده بحل من أحوال كما يوصف بعضهم بانه لا يكتب سوداء في. بيضاء وسنضرب الامثله ادلك ان البخاري فيه فيه رواه من الخوارج من المعتزله من المرجئه وايضا مسلم فيه رواه من الشيعة من من الخوارج من المعتز من المرجئه وكما سنبين ونضرب بذلك امثله قال ولذلك يحيى بن سعيد القطان قال لعبد الرحمن بن مهدي على هذا الباب قال لما قال له على هؤلاء المبتدعه قال ومن لنا بمثل قتاده يعني يرد عليه يقول ما لنا بمثل قتاده تعلمون قداه قتاده دعامه السدوسي قتاده كان كا كان من اعظم الناس ومن أكثر الناس حفظا ومن أروى الناس عن أنس رضي الله عنه أرضاه قتادة كان ثقة سبتا عابدا تقيا نقيا لذلك الذهب يقول وقتادة يغمر ما مال إليه من الإرجاء قتادة كان يرى الإرجاء يغمر ما يرى فيه من الإرجاء في في بحر حسناته لما حفظ لأمتنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكان صعيق في الحفظ وكان تقيا نقيا عابدا ولذلك ابن سعيد القطان ضحك وابتسم عند ابن مهدي قال إذن خربت الكتب لو قلت بما تجرب جرني إليه إلى رد الوقت المبتدع فإنها ستخرب الكتب لأن اكثر أكثر من نروي عنهم فيهم مثل هذه البدعة ما لنا بمثل قتادة حتى اصلا حفص المهيسرة على ما أذكر لما أكون وهما لما مسلم يعني قيل له كيف تروي عن, عن فلان فقال ما لي بصحيفة حفص المهيسرة ما لي ما بهذه الصحيفه هو وان كان فيه ما فيه فاني اروي له لهذه الصحيفه الغرض المقصود بأن علماؤنا قد رووا وسنضرب الامثله على ذلك في البخاري القول الثالث انا اردت ان انا اجمل الاقوال اولا ثم نضرب الامثله القول الثالث هو القول الذي قال فيه بالتفصيل ونحن نقول دائما القول بالتفصيل هو القول الوسط والقول الوسط يترجح لكن في هذه الابواب لا يترجح الا قول البخاري وهو الاقوى كما سنبين القول الوسط هو قول امام احمد وهو قول مال اليه المتأخرون. طول إمام عبد الحنبل وحي بن معين وقول ابن المبارك وقول إسحاق بن راهويه كلهم قالوا بأننا نروي للمبتدع ولا نطرح رواياته بشرط زائد على الشروط التي اشترطها الذين قبلوه بأنهم يكون صدوقاً تعابداً تقياً نقياً حافظا لا ينخرم عنده حرف لكنهم قالوا أيضاً لا يكون داعية لبدعاته أو لا يكون رأساً في البدعة لا يكون دعية لبدعته لذلك لما قيل لمحمد بن حنبل ان عن ثوره انصور بن يزيد وصور بن يزيد كان من القدريه فقال له الامام احمد ارو عنه لكن اتقوا اتقوا قرنيه اتقوا قرنيه وايضا الامام أحمد قد روى عن عن شباب ابن صوار او صوار بالتخفيف او التشديد فقال له فقالوا يعني تركه لم يروي عنه لم يكتب عنه تركه قالوا له تركته لماذا تركته قال للإرجاء قال وأين أنت من محمد أنا, أنا وهمت قتادة قدرية في بضعة القدرية إلا ما يكون وهيما وإلا يحتاج بقى لمراجعة قتادة إما يقول بالقدر أو بالإرجاء ما أحد يتذكر أو أحد يعلم أي أسوأنا من ذلك قدرية؟ يقول بالقادر اعتقد قتادة يقول بالقادر لما قيل الإمام أحمد قال شبابة لين تركته قال يقول بالإرجاء قال أين أنت من أبي معاوية الضرير محمد بن خازم الضرير يقول بالإرجاء محمد بن خازم الضرير فيه هذه البدعة لكن محمد بن خازم الضرير هذا وان كان ضريرا هو من أذبة الناس في الأعمش وهو من أوثق الناس ومن أحفظ الناس فلما قالوا لهم الفرق قال هذا كان رأسا في القوم كان دعي هذا كان دعية لبدعتي وزاكي بن المبارك قالوا له نراك تكتب عن كثير من القدرية لماذا تركت الكتاب عن عمرو بن عبيد؟ معتازلي نراك تكتب كثيرا عن القدرية لماذا تركت عمرو بن عبيد؟ فقال أما عمرو بن عبيد فكان رأسا في القوم فلا فكان رأسا في القوم فهؤلاء يرون أن البدعة إن لم يكن رأساً فيها لم يكن داعية لهذا المجال فإنه يكتب عنه الحديث ولا يطرح حفاظاً عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأيضاً قد قال الإمام بن وهذا هو أظهر الأقوال الإمام بن في التقريب وأيضاً في إشارة طلاب الحقائق وقال هذا هو أعدى الأقوال و و و و وابن الصلاح في مقدمة علوم, الصلاح علوم الحديث أيضاً قال هذا هو أعدى الأقوال النروي عن المبتدع إلا أن يكون رأسا في البدع أو يكون دعية لبدعاته وأيضا قد قال ابن كثير في اختصار علم الحديث قال والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الدعية وبين غيره نقل الاتفاق على ذلك ابن حبان ونقل الاتفاق على ذلك هو الحاكم الاتفاق على الرواية المبتدع إلا أن يكون دعية لبدعاته وهذا الاتفاق الذي نقره الإمام بن حمام منخرم منخرب الامام مالك اهو الان قد سبق وقلنا بانه رد روايه المبتدع مطلقا فالحق نقل الاتفاق في هذا الباب لا يصح بحال من من لا يصح ايضا الحاكم في علوم الحديث نقل الاتفاق على ذلك ولذلك رده الامام الحافظ ابن حجر على انه قد ورد عن بعض العلماء انه يرد روايه المبتدع كليتا اليكم الامثله التي تبين لك ذلك بان علماؤنا منهم من روى عنهم عن انا المبتدعه الامام البخاري اخرج عن عمران بن حيطان عمران بن حيطان طبعا مشهور جدا انه اخرج عنه لكن هو الحق هو روى عنه في موضع واحد متابعته روى عن عمران بن حيطان في موضع واحد متابع وهذا كان راس في أمران النحطان كان رأسا في الخوارج وروع عنه أيضا الإمام البخاري لكن في موضع واحد متابعة وخرج أيضا العبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني وهذا كان داعية للإرجاء عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني هذا كان داعية للإرجاء ومع ذلك وروا له الإمام البخاري وان كان في موضع واحد لكن روا عنه استجاز أن يروي عنه لأنه كان ضابطا حافظا وأيضا الـ الـ الـ الإمام مسلم قد روى عن بعض الذين تكلم فيهم العلماء فهو روى من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال إنه العهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلى مؤمن ولا يبغضك إلا منافق انا أردت هذا الحديث لأن هذه رواية فيها إيش؟ فيها عل... لا فيها متعه فيها ايش هي فيها ايش فيها المدح لمن يبقى هذا يبقى في الرا... في الاسناد حدد شيعي يروي هذا هداعيه ولا مش داعيه تؤيد ما يتبنى لاهل البيت فوروا هذا الحديث وطبعا هم اخبث البشر الرافض هؤلاء هم اخبث البشر هؤلاء أضر على الدين من اليهود والنصارى الرافض اضر على الدين من اليهود والنصارى بكثير وما ادري الناس كيف لاقوا هذه المساله أضر الناس على الإطلاق على الأمة الإسلامية هم أخبث البشر روافض الذين هم أضر على الأمة من يهود ونصار رغرض المقصود بأنه قال في حديث إدناول عهد النبي الأمي إليه أنه لا يحبك المؤمن ولا يبغضك إلا منافق في عدي بن ثابت وعدي بن ثابت شيع جلد كما قال علماء هنا شيعي جلد وذلك المام بالذهب يقول نحن نفرق بين غلو الشياء أو الشياء أو الذي فيه غلو ونفرق بينه وبين رفضي لأنه يرى الرفض هذه بدعة كبرى والتشيع بدعة صغرى لأنه قل من التابعين من نتجد يميل إلى أهل البيت السوري قدم علي على عثمان أبو حنيفة قدم علي على عثمان لكن أجمعت الأمة بعد ذلك أجمعت على تقديم أن التقديم في تقديم ترتيب حديث الناس سلم عاجب سنواتي سنواتي الخوفاء من بعد عضوا عليه بن وارس فترتيب الفضل بترتيب الخلافة ترتيب الفضل بترتيب الخلافة والصحيح كما قلنا بأنه قل أن تجد أحد لا يميل البيت فهنا عديد نثابت شيع جلد ومع ذلك روى عنه الإمام الإمام المسلم وأيضا يعني لما قيل ليح ابن سعيد القطان قال عبد الرحمن ابن ابن مهدي كان يأمر بترك اهل الحديث لمن كان راسا في البدعه فضحك سعيد ابن سعيد القطان قال كيف تصنعون بمثل قتاده كيف تصنعون بمثل قتاده ندامه كيف تصنعون بمثل عمر بن ذر الهمداني أو لا لهم روايات كثيره جدا في الصحيح فسكت القوم ولم يتكلموا ولم يردوا على يحيى بن سعيد القطان علي بن المديني يقول لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب هذا الكلام يكتب بماء زهب وهذا من فقيم متقم قال شو منظر سبحانه ربي العظيم أنا ما أدر هؤلاء الذين يعيشون في هذا العصر لم يسمعوا هذا لم يتعلموا هذا الباب أم لا علي بن المديني وعلي بن المديني الذي قال فيه الإمام البخاري لم تر عيني مثله علي بن وكان الامام البخاري لما قال ذلك رجع علي بن المديني في مقاله الامام البخاري فقال علي بن المديني دعكم من قولي والذي نفسي بيدي هو لم يرى مثله نفسي وهذا حق لكن علي بن المديني هو يقول ما رايته اجل من علي بن المديني لانه كان طبيب العلل كان علي بن المديني متقنا جدا في هذا الباب لذلك تعلم الامام البخاري منه علم العلم شوف علي بن المديني من فقيه يقول لو تركت اهل البصره من اجل مساله القدر ولو تركت اهل الكوفه من اجل التشيع لخربت الكتب لخربت الكتب يعني كثير ممن يروي لهم أو يروي لهم فيما فيه من هذه البدعة لكن فيهم من الصدق والإتقان والعبادة والزهادة والعمل دين الله دل في علا وهذه البدعة تغمر في بعض الحسنات او حتى إن لم تغمر علينا كما بين أن نبين هذه البدعة لكننا نقول بأنها واثقة ويقبل حديثهم وأيضا وأي محمد بن إسحاق بن خزيمة قال في صحيح حدثنا عباد بن عقوب وهذا عباد بن عقوب قال فيه بن خزيمة نفسه في الكتاب قال المتهم في رأيه يقول حدثنا عباد بن يعقوب وعباد بن يعقوب قال فيه ابن خزيمه هو نفس متهم في راي ومع ذلك قد روى عنه في حديث فوسقه ابن خزيمه على ما فيه من بدعة التشيع الغرض المقصود العلماء قد قالوا ومرروا بعض اهل البدع وان كانوا حتى وان كان منهم من كان داعيه لرائي لكنهم قد قبلوه ان توفرت فيه شروط من الصدق والامانه والعبادة والتقى وايضا عدم استحاله الكذب وان يعرف أنه انه من الحفاظ قال المعلم اليماني المعلم اليماني وهو من المتخرين طبعا رحمه الله صاحب كتاب التنكيل وهذا من أمتع الكتب التي لابد أن يرجعها العالم ها وما يقولون هو يحيي بن معين العصر عصرنا هذا لكن الحق بأن يعني الأمة الحمد لله لا تعدم خيرا لكن المعلم اليماني في كتاب التنكيل قال وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح نص وأخرجوها في الصحاح ومن اتبع الروايات واجد غيا كثير مما يوافق ظاهر, ظاهر، من يوافق ظاهر الروايه بدعه هذا المبتدع وأهل العلم يتاولون تلك الحديث على غير طاعنين فيها ببدعه راويها ولا في الروايه ولا رد الروايه وقد قبلوا ذلك ولذلك المام الذهبي قال لا يلومن أحد على الأئمة الذين راووا للمبتدعة لأننا نفرق بين المبتدع الضال الذي فيه البدعة الكبرى من المبتدع الذي في بدعة الصغرى ومثل لذلك مسألة الغلو في التشيع أو مسألة الرفض ولذلك اختلف علماؤنا اختلافا عظيما في مسألة الرفض وقالوا بأن الرافضة لا تقبل الرافضة لا تقبل وسيأتي لأن الرافضة تستحل الكذب الرفضة تستحل الكذب وقد قالها حمد بن سلم وقالها ابن المالك وقالها الشفعي يستحلون الكذب فلذلك لا يتقبل شهادتهم ولا تقبل روايتهم أما الشيعة المتشيع كالزيدية وغيرهم لهم الأخف البدع الصغرى فأولاء تقبل رواياتهم وإذا أسقطنا ذلك على الواقع الذي نعيش فيه نقول إذا وجدت رجل من أهل السنة يعيش ضهرا يعمل للسنة وينشر السنة وقد تأول أمرا وقد اجتهد في مسألة قل هي بدع الآن قل هذا متنزل مع الخاص. قل اجتهد فابتدع فيه في مسألة كالذي يقول مثلا بأن سب الدين مثلا ليس سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بكفر أو يقول بأن العمل ليس شرط في في الإيمان إذا قلنا بأن العلماء هذا خلاف لكل ما كان عليه السلف إذا قلنا بداري وكان من أهل السنة وينشر السنة ويعمل دين الله في علاب وعاش ظهرا وابدا لا يعرف بين الناس إلا أنه يدافع عن السنة وينفع عن السنة أتسقطه تقول مبتدع بمثل هذا نقول لا اجتهد فأخطأ وإن وافقه خطأوا او اجتهادوا قول المبتدع فليس المبتدع بل هو يمكن أن يكون رأسا في أهل السنة والجماعة وكالبياقيك الخطبيك هؤلاء العم الأعلام وهؤلاء هم أئمباتنا حقا وهم الذي حفظ الله بهم الدين فتغمر هذه في بحر حسنتهم أما أن نسقطه بالغلطة والغلطتين وأنت تأتي الآن يقول لك فلان فلان مبتدع ليش؟ لأن الشيخ الفلان قد بدع. انتهى؟ هذا هو الدين؟ هكذا؟ طب أين البدعة؟ يأتيني ببدعة التي فيها من كتاب والسنة؟ لا يدري طب هأتيني بكلام العلماء الذين نصوا على نادي بدعة ووافقهم السلف في ذلك؟ لا يدري لا يدري غير أن شيخ الفناني قد بدعه هذا, هذا أنت مبتدع ضال أصالة أنت تريد أن تشوش على الأفاضل الأخيار وتسقط الشريعة بما قلت متجرئا ألا تتقلها ربك؟ الا تراجح هذا؟ قلنا دائما لا نرمي أحدا من البدعة إلا الحيطة والورع في هذا ديانة لا ن الا بالضوابط اولا اثبات البدعه بالكتاب والسنه أن تثبت هذه كتابا وسنه او اجماع انها حقا بدعه ليس امرا مختلفا فيه مختلفا فيه انها بدعه الامر الثاني أن تثبت انك قد اقمت عليه الحجه وازلت عنه الشبه رجعته الرجل راجع متاول الآن فان وجدته جلدا صلبا ان وجدته متكبرا لاك ان تطلق عليه ذلك فان لم تتحرى هذا وهكذا ان لم لم تبدع فلان فانت مبتدع هذا هذا هوى ليس دينا هذا هوى وليس بدين هذا من الهوى وليس من الدين إسقاط العالم النبيل إسقاط للشريعة لذلك أمام أممتنا حتى أمام عصرنا كان الإمام أبناء أمماز كان الإمام أبناء أمم عصيمين يقول غيبة العالم إسقاط له وإسقاط العالم إسقاط للشريعة كيف, ستع... كيف ستجيب ربك عندما يسألك على انك قد انجررت إلى أن تسخط عالما بلا بينا بلا بينا بل والله لو كان قد عصى الله وقد فسق ب... ب... ب... ب... بهذه المعصية ثم تاب وآب وأناب إلى رب لا جزء لك أن تتحدث عنه أكل آدم من الشجرة ولما رجعه موسى على قول, على قول بعض المنحرفين بأنه قد رجعوا على المعصية ولما رجعه موسى كانت الحجة مع آدم ليس معه موسى من تبه الله عليه لا تتكلم عنه بحال من الأحوال يعني حتى ولو كان كذلك لا يجوز لك أن تتكلم عنه بهذا الباب الغرض المقصود في هناك ضوابط قيمة جدا لعلمائنا لميزان العبد وميزان من يقبل وميزان من يرد وإسقاط العالم أمر جلل لا يهجم عليه إلا من تعرى عن الورع أو التقه أو كان محاربا حقا للإسلام او خلف الستار امر آخر دعوا الأمر الآخر هذا بعدين ممكن نتكلم عنه لكن إن أردت أن تسقط يبقى خلف السطار في أمور أخرى لكن الحق كل الحق أن نقول من ثبتت بدعته وثبت, وثبت قيام الحج عليه فلا كرامة له من ثبتت بدعته وثبت قيام الحج عليه وزالت شبهة وثبت على ما هو عليه من البدعة فهذا لا كرامة له هذا لابد أن تنشر بدعتها ولابد أن ترد عليه على الملأ ولابد أن تنفر الناس منه, منه لأن مثل ذلك سيسقط السنن ما ظهرت بدعة إلا وسقطت سنة كما قال الإمام ابن حز هذا امر من الأهمية بما كان وقد بياننا هنا العدول من العلماء قد كالبخاري ومسلم وكفاك بالبخاري ومسلم قد رأوا لبعض أهل البدع الذين قد رفقا الذين يعني اشتهر عنهم الصدق والأمانة والطوقة والحفظ وإن كان داعية لبدعة لبدعاته لم يطرحوا لأنه الأصل الحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة التي تلية هذه القاعدة قاعدة ترد رواية الكاذب ولا ولو تحرز عن الكاذب في الحديث ترد رواية الكاذب القاعدة تبين لك في أحد فهم شيء بالقاعدة ترد رواية الكاذب ولو تحرز عن الكذب في الحديث ممتاز هو هذا فهم هذا لأنه قال ولو تحرص في الكذب في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يكون كذاب بينه وبين الناس مثلا الكذب ليس من خلال المؤمن الكذب ليس من خلال المؤمن عجبا ثم عجبا لقوم يجذبون ويتعبدون بالكذب يقولون لمصلحة الدعوة أي دعوة هذه؟ أي دعوة التي تجر صاحبها لأن يكون كذاب. حتى لأن يكون في خل من خلال المنافقين ان يقول ايات المنافق اربع او قال ايات المنافق ثلاث وقال ايات المنافق اربع اذا حد اذا تحدث صد در الباب بها اذا تحدث كذب قال ومن كانت فيه وما كانت فيه الاربع كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله من هذه الخصال كان فيه خله او خصله من خصال المنافقين حتى ادع اذا حدث كذب ولذلك ان رسول يقول ان الكذب لا يهدي الى الفجور وان الفجور لا يهدي الى النار وان المراه لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابه لذلك ابن يقول والكاذب علامه المنافقين وعلامة أهل البدع والصدق علامة المؤمنين المخلصين المتقين الكاذب ليس علامة من علامات المؤمنين وأما باء إذا تنطع بعضهم وقال لنا باب من أبواب أي باب, أي باب الكاذب لا يحل بكل حال هذا الأصل تحريم الكاذب إلا في أحوال ثلاثة كاذب رجل على امرأة تزوج عليها ولما تزوج عليها بدون أن تعلم اجتمت منه رائحة الحريم ايش رائحة الحريم كنت في الباس كنت في الوتوبيس المهم هذا بقى لابد تفعل ذاك لانك لو قتلت تزوجت اما ان تصبح تصيرا شهيدا واما ان ايش تعيش منغس الحياة وطبعا ان تصيرا شهيدا نادي تسعين والثانية بقى يعني ستاتيك لكن الغرض المقصود الكذب في مواطنه هذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في الحروب الكذب أيضا في أن ليس, ليس كذب من ينمي خيرا الذي يصلح بين الناس غير ذلك لا يصح بحل من الأحوال لأنه كما قال الذهبي في بعض الأثار وهذه الأثار ضعيفة لكن يستأنس بها في المجال في الباب قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب المؤمن لا يكون خوانا بحل من الأحوال إن الله لا يحب كل خواند أثيم سوى الخيانة والكذب الخيانة لست من خلال المؤمن وأنت ترى المكر ممكن أن يكون من خلال المؤمن المكر بالمكرين ويكون كمال فيه ولذلك عمر كان يقول لست بالخب ولا الخب بإيش يخدعني والمكر او الكيد في المؤمن قد يكون مدحه عظيمه في المؤمن انه يكيد للكائد يمكر بالماكر ولا ولا يجعله ينول ما ما ما يريد وهذا كمال في الله الا في علام باب لذلك قال الله جل وعلا ويكيدون كيدا واكيده كيدا وقالوا يمكرون يمكر ويمكر الله خير الماكرين لكن في الخيانه لانها نقص من كل وجه قال الله جل في علا وان يريد خياناتك فقد فقد خان الله من قبل ايش قال فخانهم لا نقص كل وجه قال فأمكن منهم فأمكن منهم لأن الخيانة من كل وجه مذموما فالمؤمن يطبع على كل خالة سوى الخيانة والكذب وهما متلازمان الكذاب خائن والخاين كذاب لابد يجذب بخيانته فهذا أصل أصيل في هذا الباب لذلك اعتراض رؤية الكذاب إن كان يجذب على الناس فلا يؤمن كذب على على الحديث النمسلة لكن لابد أن تلحظ بأنه لابد أن يكون إيش تزاباً. لا يخذ هذا بالكذب او الكذبتين لا كما قال مام احمد اذا كذب مرة مرتين هذه لا يخذ بها المسألة ان يكون معتادا على الكذب هذه خصلة فيه لان مثلا قال اذا واذا صح باللغة العربية تدل على الاستمرارية يعني بمعنى كلما حدث كذب اذا حدث كذب صارت خلة صارت خصلة من خصال انه كلما حدث كذب لكن الذي وقع في الكذب مره ومرتين فلا لكن عند الحيطه هو يقال ويستانس في التواريخ يعني عندما تاتي التراجم نتساهل ان البخاري لما راحل الى رجل من اهل مصر وكان محدثا فيعني اراد ان ياخذ من الحديث فوجد رجلا فقيرا عابدا زاهدا ثم وجد انه كان معه يعني غ يعني معه اناء ليس فيه طعام ولكنه الحمار لا يطاوعه فقدم له أن ان فيه طعام فالحمار اتى اقترب اليه. اقترب اليه على انه ايه? طامعا في الطعام. فلما يجي الطعاما. فنظر البخاري. والله ده البخاري ولع فينا. ده المفروض. يعني يقول هؤلاء يستحقون الشنق. فالبخاري لما نظر ذلك قال تكذب على الحمار. لا والله لا احدث عنك عن رسول. فالكذا هو الرجل حتى ما قال تعالى كل. هو رجل اشار الي ففائم الحمار ان في طعام فلم يجد طعاما فقال البخاري لا والله انا استغنى عن, عن حديثك انظر هذا ورع يعني ورع شديد ولما مر على ابن نقطه وهو ياكل التمر في البيت قالوا تاكل التمره وانت على باب البيت المروه قال دعنا المروه ماتت مع ايه مع أهل المروة فما بقى لك بقى في زماننا هنا يغفر الله لنا على ما نحن فيه فالكذب خل من خلال المنافقين وليست خاصة من خصال المؤمنين والعلماء أجمعوا على رد رواية الكذب الذي, الذي قد علم منه الكذب فردوا روايته بالإجماع والخلاف بينهم أنه لو تاب, لو تاب واشتهرت توبته هل تقبل, هل تقبل روايته أم لا؟ جاءنا المتشدد من مالك مالك قال لا تقبل روايته ولو كان ولو صار اتقى الناس ما دمنا قد جربنا عليه الكذب لا تقبل روايته. وهذا تشدد غير مقبول ومردود الله جعلنا قل فيما انتابه تاب الله عليه الله جعلنا في علا جعلنا نقبل رواية الكافر كان يعبد الاصنام كان اشرب الخمر كان يزني ولما تاب وروى اخذنا منه حديثه فالكذاب هي ما هي الا معصية ما هي إلا معصية سواء كانت كبيرة او صغيرة بلغ بها أنها صارت فصارت كبيرة فنقول من تاب تاب الله عليه وهذا بإجماع المحققين باتفاق المحققين أنه لو تاب واشتغر التوبته طبعا أنه ما يعلمون كيف تاب أنه لا يجزد أنه اشتغر عنه أنه كان ما تكلم إلا بالصدق وإذا, وإذا جعل الجرس صادقا وإذا مشى مشى صادقا وإذا نمى صادقا فقالوا إذا اشتغر التوبته وبعضهم قال يمتحن وهذا ليس بسديد الصحيح الراجح أنه لو تاب تاب الله عليه فتقبل روايته وهذا بالجماع كذلك العالم العالم الذي ابتدع او انحرف أو فسق ببعض المعاصي فإن تاب وجبت على الأمة أن تحمل ما عنده من العلم لتستفيد بل قلت حتى وإن لم ياتوا لم تجد في المحلم عالم مثل هذا العالم يأخذ منه علمه وفسقه على نفسي وهذا الذي قاله إسحاق وقاله غيره قال أما روايته فلانا وأما بدعته فعلى فعلى نفسي أما روايته فلنا وأما بدعته فعلى نفسه وهذا الذي قال الأم أحمد قال أما فسقه فيرجع عليه وأما علمه فللأمة بأسرها تنتفع بها فالصحيح الراجع أنه لو كذب وتابع أيضاً باتفاق المحققين أنه يقبل إلا ما كان من الإمام مالك وقد أخطأ الإمام مالك في هذا التشدد عامةً الذي يجور الناس الكذب أسباب كثيرة جدا. أنا لست بصدد الكلام على هذا الذي يجور للناس الكذب أسباب كثيرة لكن من أهمها وهذا الذي نجس فيه الآن في العاصر الواقع نعيشه. من أهمها التعصب من أهمها التعصب إذا تعصب لشيخ أو تعصب لجماعة أو تعصب لحزم الأحزاب التي تفرق الأمة هذه أحزاب مبتدعة تفرق الامه اما الاحزاب التي تجمع هي احزاب ليست مبتدعه التي تفرق الامه وتنشر فساد البين بين الامه هذه احزاب مبتدعه لا يصح اعاناتها بحال من الاحوال والاحزاب التي يعني لا تعمل فساد البين ولا تفرق الامه فهذه على السنه لان علماؤنا من علماء قالوا السنه تجمع والبدعه تفرق وايضا تجمع لابد ان تضبطها بضابط لا تجمع كل هب من هب ودب الحلول والاتحادي لا والقبور لا تجمع من من, من, من علت السنه على راسي من كان من اهل السنه وان كان له اخطاء او اغلاط فاده الذي يجمعه الغرض المقصود بان التعصب التعصب يؤدي الى وهذا حاصل انت الآن اكلمك عن, عن علماء نبلاء كذبوا بسبب التعصب يعني من تعصب الاحناف. طيب. اول من انبرى للرد على, الشي... على الاحناف من شفعية. كما قال امام حنبت. يعني كنا لا نستطيع لهؤلاء القوم شيئا. بحلم نحن نروي وهم يكلمون بالعقل لا نستطيع لهم شيئا. حتى ظهر علينا من الشفعي. فخصمهم وقصمهم. لذلك كانوا يدعو, يدعو... يلقبونه بناصر السنة. قال كنا نقول بان المحدث هو طبيب وان الفقيه هو صيدلاني. فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا على الامام الشفعي. فهو الذي انبرى لأهل الرأي هو الذي انبرى لأهل الكوفة فالمتعصبون للأحناف وللمذهب الحنفي ما استطاعوا قبول الإمام الشافع فاختلقوا أحاديث مجذوبة على رسول الله لذنب الشافع فقالوا يخرج عليكم رجل أضر على الأمة من إبليس وفي حد أضر على الأمة من إبليس أضر على الأمة من إبليس يدعى بمحمد بن إدريس أركز عشان ينفر الناس من المذهب الإمام الشافعي وأيضا بقى ليراغب الناس في الإمام أبي حنيفة وقال ويخرج عليكم رجل هو إمام أو هو سراج أمتي محمد النعمان أبو حنيفة الغرض المقصود كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التعصب الاكاديم من أجل التعصب انت ترى ايضا التعصب الذي جرى هذا الملكي من اهل مصر عندما دخل الامام الشافعي مصر ويعني قد نشر مذهبه او نشر الله كان يقوم من الليل من الليل يقوم الليل طيله الليل عشان يدعي الشافعي فقط هو ده اللي بيفعله مخبون مفتون مقفول يدعو اللهم اقتل الشافعي لا يدرس علم مالك هل اندرس علم مالك الان ما هو منتشر في المغربة وهنا وفي مصر في كل مكان ومالك يبجل ومالك مالك هذا الذي رفعه الله من أجل ما كانت الخبيئة بينه وبين ربه لما قيل لمالك يعني هم الناس يعني يندهشون على القبول العارم الذي كان لمالك وانت إن رأيت رأيت أن هناك امر قد خبأ أمرا بينه وبين ربه دل في علاه الإمام مالك ما كان كثير صلاة ولا صيام وكان حتى ما كثير الحديث وفي اصول مالك الفقهيه فيها بعض الملاحظات ومع ذلك شوف القبول العام للامام مالك ليش لما جاهره رشيد وقال نلزم الناس بالموته قال لا قال لا اختلفت فهوم العلماء شوف انظر وانت الان تريد تاخذ مجموعة قسرا وحصرا على شيخ معين ترجيح لشيخ الفلاني كتب شيخ الفلاني علمت شيخ الفلاني طب وبعدين الذي يخالف هذا خالف الاجماع هذا مبتدع ضال هذا دين هذا هذا دين هو الامام مالك في احد مسالم مالك في عصرنا ده ولا احد في مصر استخافة عصرين ولا السيوتة والسيوتة فيه شيء من البدعة انت تقصر الناس على شيء وحديث المذهب هكذا ليخرج الناس بعد ذلك يحاربون لمن يخالف ولا تعلم مسألة حل سعة الخلاف بين العلماء الذي مدحه عمر بن عبد العزيز وهذه رحمة من الله رجل فعلها فكيف ذلك وانت ايضا هيجعلك يجرك الى عداوة من يخالفك لما اتقبى حصرا وقصرا فشوف الممالك كيف رفع الله في فعلها قال لا للعلماء فهوم مختلفة ولهم اجتهادات دعي الناس دعي الناس ولذلك نحن نقول مسألة تقنين الشريعة هي نفس الأمر قصر وحصر على مسألة معين هذا لا يجوز بحال من الأحوال قال دعي الناس والخلاف يسعى في هذا الباب إلا في أسول الاعتقاد أو في مسألة التطبيق اختلف التطبيق هذا أمر آخر قال دعي الناس ولذلك قيل له أنت قد ألفت الموطة وقبلك أو وقبلك من علماء العصر قد ألفوا موطئات هي أعظم من هذا الموطئ وأكبر كابن جريج وغيره فقال له إمام مالك كلاما من ذهب يكتب بماء العين فقال إمام مالك وهذا الكلام احفظوه لي قال ما كان لله يبقى ما كان لله يبقى يعلم الله كم وكم القوارع التي تنزل حربا على هذه الدورة من عشر سنوات الله أبقاها ويعلم الله في مبتدأ الدورة كانت وفاءة لشيخ معين حتى لا يضيع أجره. يعلم الله نسأل الله أن يلهمنا الإخلاص. وإن توقفت إبا من أنفسنا. لكن الله جعله هو الذي يمد. والله جعله كنت شرحت كثيرة في هذا الباب من الله. ليست من أي أحد. فقال إمام مالك ما كان لله يبقى او الموطأ إلى يوم الناس هذا يتناوله العلماء القاسي والداني بالشروحات والقراءة وإخذ الإسناد عليه بموطأ الإمام مالك هذه المسألة الإمام مالك قال الخبيئة بينه وبين ربي الله الفعلاء قال ما كان له يبقى لذلك قال الهون رشد لا لا لا تلزم الناس بمذهب ولو كان بالموطأ هذا الإخلاص ولذلك لا نقول لأحد أن يشتد على الناس في مسألتهم معينة وينشر بين الناس أحدية المذهب الغلط المقصود التعصب هو السبب الرئيس في الكذب أيضا من ذلك إيش الليه المال وطبعا المسألة معروفة مسألة الوجاهة والقرب من الرئاسة والسلطان وهذا وذلك العماء حذروا هذا التحذير من القرب وهدي قصص مشهورة لست بصدد بيان هذا الكلام حديثي في المصطلح شرحته كثيرا في كتب المصطلح لكنه طبعا مشهورة جدا قصة لما دخل عليه ده وارده يلعب بالحمام فقال له لا سبق الا في ايش في, في, في لا سبق الا في خف او حافر او ناصل هذا الحديث والتاني كان بيلعب بيه بحمام قال له ولا جناح فزاده فادخل الجناح فيها طبعا هذه الله المستعان ناس الله يلعانا أن يثبتنا ولا يفتننا ناس الله يلعانا أن, أن يعصمنا من الفتنة ما ظهر منها هما بطل لكن أنا أقصد أقول أعني بأن الكذب أيضا من أصلي الضلالة البدعة طائفة من طائف أهل البدع يريدون تقوية البدعة التي هم عليها بالكذب كالخوارج استغفوا الله كالروافض هم أجذب الناس كالروافض فهؤلاء نقل عنهم الامام مالك قال لا تاخذ منهم شهاده ولا ولا حديثا فانهم يستحلون الكذب والشفع قال لا تقبل جلاءك وشاهد الرافضي ولا حديثة لانه يستحل الكذب حمد بن سلم قال قال لي فلان من الخوارج من استغفر من الرافض الخارج اعدل منهم بكثير من الرافض فقال لي كنا إذا جلسنا فاستهوينا حديثا او هوينا حديثا ركبنا له الاسناد جاهز يركب الاسناد كذبا وزورا فهم من أجذب الناس فأيضا فرق الضلالة لتقوية مذهبهم الضال فإنهم لا يجدون على ذلك عونا من أحاديثنا السلام فيجذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن القاعدة بأن الكذب من اعتاد الكذب فلا تقبل روايته إلا إذا تاب من تاب تاب الله عليه فتقبل روايته وقد يكون رأسا في الناس يصبح بعد التوبة رأسا في الناس بل يكون من أحفظ الناس القاعدة التي تري هذه القاعدة ايضا المناولة جائزه الرواه بالمناوله تعرفون ما المناوله شيخ انا كتب المصطلح يعني بدل تراجع هذه الدروس المناوله الشيخ ياخذ كتاب كتابه وكتاب نفسي اللي هو كتبه يكتب الكتاب ثم ياتي البخاري يقول اروي هذا عني ابو احمد يعطيه مثلا لعبد الله ابنه يقول اروي هذا عني هذه المناوله طيب هو المناوله قد يعطيه مناوله بلا بلا اجازه أو يعطي المناولة بإجازة المناولة بلا إجازة جمهور الفقهاء والجمهور والأسو... الأصوليين والمحدثين لا يقبلونها لا يقبلونها لأنه لم يأذل له في الرواية وهذا لم يأذر هذا كتاب هو المسألة بأسرها يبحثون في مسألة الكتابة والإجازة والمناولة على صحة نسبة أولاً هذا الكتاب له صحة نسبة الكتاب للراوي هذا الأهم الآن فإذا صحت النسبة له ينظرون الآن هل أجازة أم لا فالمنوالة بلا إجازة كثير من المحدثين لم يقبلوها وقل قبلوها قالوا التي الإجازة التي اقترنت بالمنوالة والمنوالة التي اقترنت بالإجازة هي المقبولة عند جماهير المحدثين وان كان بعض المحدثين أيضا لا يقبلوا بعض الشفعية لا يقبل هذا والامام البيهقي رد هذا الكلام لكن يستدلون على جواز المناوله وهذا استدل به الامام البخاري يعني كتبوا دلاله على جواز المناوله حديث كتب النبي لامير السرية كتابا وقال لا تقراه حتى قال لا تقراه حتى تبلغ مكانا كذا وكذا فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبارهم بأمر النبي السلام وجد دلالة في ذلك أنه أعطاه الكتاب مكتوبا ولم يقرأه وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا إذن هذه مناوله الآن وقرأه بعدما اجتمع بالناس في هذا المكان وقرأه عليه عامة العلماء كما قلنا يقولون مناولة الشيخ الصحيفة او الكتاب لبعض للراوي وإجازته بالاتفاق أنها مقبوله اما ان كانت صحيحه مناوله صحيحه سواء وجاده او مناوله بعض المحققين لا يقبلها الصحيفه لا يقبلها امام الشافعي لذلك امام الشافعي يرد حديث من حديث بهز عمر بن شعيب عن ابي عن جدي سلسلته عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي عند الشافعي غير, غير مقبولة مرفوضة مقبوله مرفوضه واحد القطان ايضا يتبنى ذلك يقول انما هي صحيحه انما هي صحيحه سواء بالوجاده او بالمناوله لكن المناوله بالاجازه جماهير العلماء من المحدثين يقبلونه ولكن الشافعيه يعني بعض الشافعيه لا يقبلون ذلك لذلك الامام البيهقي قال لا يصح الاستدلال على جواز المناوله بمستند الحديث لانه قد قد يكون مسلم قرأه عليه اولا ثم اعطى الصحيفه هذا احتمال هذا احتمال و الحديث يخالف هذا الاحتمال ظاهر الحديث انه اعطاه وقال لا تقراه يبقى اذا ايش الفائده من قوله لا تقراه وهو قد قرأه يبقى ظاهر الحديث يخالف هذا الكلام الحق انهم يحتجون باستئاده الحديث على المناوله وهذا الراجح الصحيح القاعدة التي تلي هذه القاعده لا نتوقف عنها عندها عشان يعني لا نضيع مسألة صحيح مسلم قاعده روايه روايه الصبي مقبوله روايه الصبي مقبوله هذا كلام فيه نظر هو الأصل في القاعده روايه الصبي عند الاحتلام او بعد الاحتلام مقبولة عند الاداء يعني روايه هذا الأصل التقدير رواية الصبي عند تحمله صبيا ورواياته بالغا عند الأداء مقبولة هذا التفسير والتفصيل في هذا الباب أما أن تقول رواية الصبي مقبولة هكذا سيفهم المرء أنه تحمل صبيا وأدى صبيا هذا ليس صحيح عندنا في رواية من لم يكن أهلا للرواية قد يقبل ويتسامح العلماء فيه في التحمل دونه الأداء عندنا ضوابط في الأداء لابد أن يكون مسلماً بلغاً عقلاً عالماً ضابطاً عدلاً كما بياننا بذلك وهذه شروط الحديث الصحيح لذلك هم يتجوزون يتسامحون في التحمل مع عدم وجود الأهلية إن كان ضابطاً ولا قبول له إلا بعد الأداء إلا بعد الأداء لذلك استدلوا على ذلك بعقل بحديث عقلت وهذا الحديث عن محمد الربيع عقلت مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا ابن خمس سنين وأنا ابن خمس سنين طبعا البخاري يعني يحتاج مثل هذا على أن هذا سن سن السماع عمتا إخوتي الكرام في هذه المسألة لابد أن تعلمها المناولة كان في فائده لابد أن أنا أتكلم عنها ل... يعني نسيت أن أنا أذكر بها لأنها من, من يعني من الفائدة بمكان العلماء يقولون كل هذا القول لبعض علماءنا يستبور قالوا كل حديث قال فيه الإمام البخاري قال فلان فهو من باب المناولة لم, لم يحدث سمعت أو, أخبر أو أخبرت أو أخبرنا أو لأنه مناولة يعني كأنه يقول في حديث المعازف قال هشام بن عمار كان مناولة وكان من تورع البخاري انه قال قال للمناوله هذه فائدة عظيمه ايضا تفيد الرد على ابن حزم انا اردت ان انا ااتي بهذه الفائده ليش هل تفيد ايضا الرد على ابن حزم في مساله انه دلس على هشام بن حرب في هذا الحديث قال كل حديث قال فيه البخاري قال فهي في المناوله وبعض المحققين يرى انها في المذاكره لا في المناوله في المذاكرة لان في المذاكرة يتسامح فيها من يتسامح في عقد مجالس التحديث نرجع للغاية الصبي فنقول العلماء يقولون ان اختلفوا في ضابط التحمل قالوا ضابط التحمل بالنسبة للصبي هو ان يكون مميزا ان يكون مميزا وإلا فكل صبي يأتي يقول حملته هذا الحديث لابد ان يكون مميزا وقد يعني بعض اهل الشام وبعض اهل مصر يقولون لا يكتب الحديث الا بعد عشر سنوات وبعضهم قال لا يكتب الحديث الا عند عشرين سنة وبعضهم بعضهم يقول لا عند السلسين يكتب الحديث ينشغل قبل الاثرين بحفظ القرآن وحفظ إيش الفرايط وهذا كان دع بالمحدثين لما, لما يأتي طالب الحديث يريد يكتب الحديث ويجلس أمام المحدث يقول الطالب حفظت القرآن وهذا حدث يقول الحفظة القرآن يقول لا يقول يرجع حتى تحفظ القرآن فإن أتم حفظ القرآن يأتي فيقول له حفظة القرآن يقول نعم الحمد لله يحسب أنه سيُكتب يعطس في في السماع فيقول حفظت الفرايد تعلمت الفرايد يقول لا يقول ارجع حتى تعلم المواريس وهذا كان دعب الصلحاء من قبلنا إنما الآن الحمد لله لا حفظ القرآن لا تعليم مواريس لا تعليم حتى نواقذ الودوء لا تعليم أركان الصلاة الصحيحة المشكلة نحن في زمان تتهى فيه العلم وأضاع ناس الله أن حتى تحيا هذه الأم ولن تحيا هذه الأم إلا بحيات بحياتها الصحيحة حياة القلب ولا تكون حياة القلب إلا بالعلم مع التعرف على الله حسن التعرف الغرض المقصود قال 10 سنوات 5 سنوات أو 20 سنة الضابط عند علمانه هو التمييز الضابط في في سن التحمل هو التمييز وإن كان البخاري وكثير من المحقين يقولون خمس سنوات ويحتجون بمحمد بن الربيع بأنه قال عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه مجهة في وجهه يعني أخذ كوبا من ماء ومجهة في وجهه طيب وهذه باركة كل الباركة من فهم من ريق النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشه تذهب تنظر الى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اين النبي تشرب خلفه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل ذلك معها النبي صلى هذا تحببا وانسا لكن كان تبع ذلك مع الحب والانس ايش التبرك بحضور النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء النبي صلى في وجهي وانا ابن 5 سنين ولكن الحق انا ورد عن صبي عنده 4 سنوات ابن الاربع اربع السنوات ده طبعا معجزه القرد كان حمل للمأمون يحفظ القران غيبا كل القرآن يحفظ القرآن ويتكلم في الرأي. يعني هذا احمد لا يتكلم في الرأي. اربع سنوات يتكلم في الرأي. لكن قالوا ايش? اخذ عليه انه اذا جاع بكى. اربع سنوات بيرضى. اربع سنوات قالوا يعني يحفظ القرآن وهو يعني عنده نظر في رأي لكنه إذا جاع بكى قالوا إذا إذن يحفظ القرآن إذن عقل هذا تمييز فيستطيع أن يتحمل عند وقت أربع سنوات وبعد أحمد قيل إذا فرق بعض الرماء قال إذا فرق من البقرة والحمار له أن يتحمل عنده تمييز فهم قالوا التمييز والتمييز يتفاوت بين الصبية والعظيم من عظيم الدراسات أن الطفل المصري هو أذكى طفل بفضل الله أو من أذكى الأطفال وجودا في الحياة والحمد لله أول ما بيدخل المدرسة بيرجع بيكون أغبى الأطفال هذا عجب يعني أنت لأن أسكى طفل عندك مهيئ لتجعله أرقى الناس أول ما بيدخل المدرسة يتعلم التعليم الحمد لله بيردوا إلى, إلى آآ آآ يعني أراضي القوم فالحق بأن الصبية لهم تمييز فإن كان تمييز موجود ولا محتى تمييز في الصبي فاعتني به فله أن يتحمل فإذا الصبي له أن يتحمل وأيضا له أن يؤدي بعد ذلك لذلك علماء نقالوا أحداث الصحابة اتفق العلماء على قبول رؤيته وهم ما تحملوا إلا صغارا كما قال ابن عباس في حديث صحي نهست الاحتلام في ميناء فوجدت النوم قد صلى في ميناء إلى غير إيش؟ إلى غير جدار لم يقل إلى غير سطرة قال إلى غير جدار وكان قد ركب الأتان قال فدخلت بين الصفوف وتركت الأتان يرتع بين الصفوف هذه فيها دلالة يستدل بها علماءنا أنه سطرت الإمام سطرة للمأموم هذا تفصيل الفقهي لسنا بسطرة تفصيل الفقه لكن قلنا هاستو الاحتلام عايشة تذكر لنا كيفية الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن أول ما بدأ به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرى الرؤية تكون كفلق لإيش تحملتها صغيرة او تحملتها عن غيرها المهم الغرض المقصود بأن العلماء أجمعوا واتفقوا على قبول أحداث الصحابة. ومنهم العبادلة الأربعة عبد الله بن زبير كان صغيرا تتحمل صغيرا عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص أيضا الحسن بن علي تحمل صغيرا وقد اتفق العلماء على قبول روايتي وهذا رواية الصبي مقبولة إن كان مميزا هذا عند إيش سرعة عند التحمل لكن عند الأداء لابد أن تتوفر فيه شروط أن يكون بالغا عاقلا كما سات في رواية أيضا الكافر أنه يتحمل كافرا حال تكوني كافرا لكنه إذا أدى وجب أن يكون أن يكون مسلما سبحانك اللهم ربنا الله ربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوبري جزاكم الله خيرا جزاكم